السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي مرحبا بكم مره اخرى في لقاء او حوار مع الشباب حوار مع الشباب طبعا مفروض اننا نتكلم عن فن الدعوه لكن عايزين نكمل شويه كده في حوار مع الشباب واتكلمنا يوم الحد اللي فات لو تفتكروا تكلمنا عن الغفله وقلنا احنا لما هنبدا في كلام على الشباب عايزين نتكلم الشباب اللي لسه ما جاش عشان ربنا يكرمه ان شاء الله ويطيب عليه ويهديه ويبقى معانا ان شاء الله يعني له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا فاحنا اصحابك وحبيبك وبنقول لك الى الهدى اتنا هنتكلم شويه مع الشباب اللي لسه بعيد تماما وبعد كده إن شاء الله نبتدي بقى نضع يعني منهج تربوي للشباب الأمة إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين جميعا وإن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل إنه وريو ذلك والقادر عليه حبة في الله عايز أقول لي يا شباب عشت كم سنة ومؤمن أن أنت تعيش كم سنة كمان عندك أمل تعيش كم سنة عندك أمل تعيش لحد يبقى عندك سبعين ثمانين سنة مئة سنة طيب لو اختصرنا العمر ده كله وقسمناه هنقسمه ازاي قول 20 سنة نوم لو انت هتعيش 60 سنة يعني يتنام كل يوم 8 ساعات يعني تلت اليوم يعني 20 سنة يعني تلت العمر نوم ولو بتشتغل او بتدرس ادي كمان 20 سنة ياما دراسة ياما يعني يأم عمل مثلا بالشغل 8 ساعات برضه في اليوم طيب وبعدين وبيتبقى عندك من العمر كله عشرين سنة قسمهم بقى ما بين حق زوجة وحق أولاد وحق الجار وحق الرحم وإسرتك والدك ووالدتك وحبايبك وأصدقائك وأكل وشرب ونوم وخروج وفسح و... هتلاقي في نهاية العمر كله صف على أربع خمس سنين عبادة تنال بها جنة الفردوس التي فيها مال عين ومرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في طبعا ناس اسخيه جدا قلنا قبل بيقدروا ان بفضل الله سبحانه وتعالى وبيحاولوا وقوتهم يحولوا العادات الى عبادات ان انا كده كده عايش كده كده هاكل وهشرب وهنام وهتزوج وهخش الخلاء وهروح هنا واروح واشتغل وكل حاجة طب احول كل ده العبادات ازاي احنا قلنا بكده في عجاله في الرا عشان ما نكررش ان انت كده كده هتاكل انا عزمك على الاكل وقاعدين بناكل مع بعض كده ابتدى انا باكل بنيه ان بالطعام ده على طاعه ربنا سبحانه وتعالى إلهي هناك انت كمان يبقى انت بتاكل وانا باكل في نفس الاكل وفي نفس الصحن لكن انا بحول الاكل الى عباده وانت يا شيخ ادلك انت مجرد عايز بتاكل وتشرب وخلاص ويعني وقت الاكل وخلاص بتاكل هيعد الاكل انت ما تعملش معصيه لكن في نفس الوقت انت لم تحدث طاع مغلب طيب انا كده كده بشرب وانت كده كده برضه بتشرب حول الشرب نفسه إلى ان انت تنوي ان بالشرب دوت بتستعين بالميه ديت على طاعه ربنا سبحانه وتعالى هتنام شويه واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي ان انا يا ربي لو صاحي كنت هعبودك وأذكرك يا رب العالمين وأقرأ قران وصلي واعمل واعمل السنة هنمشوا عشان أقدر استعين بشهرة النوم دولت على قيام الليل وعلى العبادة وعلى غير ذلك يبقى النوم نفسه عبادة ويرسل الله لك ملكا يقول اللهم اغفر له اللهم رحمه يعني طول ما انت نامي فضله سبحانه وتعالى طيب أنا كده كده هشتغل مش ما هول هسيب أولادي من غير أكل ومن شرب مش ما هول هسيب زوجتي كده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقم يضعها الرجل في في امرأته له بها صدقة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في عتق رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أهل بيتك يعني أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك دي جميلة يبقى إذا الدينار اللي بانفقه على زوجته وعلى أولادي لي ليديها صدق لو حتسبت بفضل الله يعني أنا بس الحين مثلا ناس مجا مجا مجاوزين أنت كذا كذا دخلت سوبر ماركت وأنا معك في نفس السوبر ماركت داخلين نشتري حاجات أنا وأنا بشتري اي حاجه وبدفع فلوس بحتسب ان الفلوس دي صدقه تقول لي صدقه إذا كان انا اصلا مسؤول شرعا ان انا انفق على زوجته وعلى اولادي يبقى ازاي احسبها صدقه الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه يوضح المساله دي توضيح عظيم جدا قال لك لاني الانسان اصلا مشغون على حب الاجسد خد فلما ربنا سبحانه وتعالى امر انا بقول لك كلام الحافظ بمعنى يعني فلما ربنا امر الانسان ان هو ينفق على زوجته وعلى أولاده قال له أن النفقة دي واجبة فظن الإنسان أن الواجب اللي هو بيعمله ليس له في أجر أنه كده كده أنا واجب علي أن أنا أنفك على زوجته على أولادي يبقى كده كده لازم هدفع ولا يتخال أنه يحصل على الأجر إلا في الصدقة التي أوجابها الله عز وجل على غير أهله فوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن لك أيضا أجر فضل الله سبحانه وتعالى على زوجتك وأولادك زي مالك أجر وانت بتتصدق وانت تطلع زكاة مالك وانت بتتصدق على الفقراء اللي لك بها أجر فهنا في أجر وهنا في أجر وانت بتدفع بقى كده وبتحاسب في صور ماركة مطلع 100 ريال 100 دينار 100 جنيه وبتدي راجل فلوس كده بتحتسب أن 100 جنيه ده تدفعها علشان أأكل زوجتي وأولادي فيحسب لك بها صدقه اذا فالانسان يحتسب في كل حياته ما يفعله يجنيه بفضل لو ويجني الثمره بتاعته بفضل الله سبحانه وتعالى فانت هتعيش قدي ستين سنة يحسب لك عباده ستين سنة أحسب من واحد تاني يجي يوم القيامه يلاقي هدبته يا دوب عملت 3 سنة ليه ايه وقت الصلاة وقت الصيام وقت ما بيطلع صدقه وهكذا لا احتسب كل حياتك في سبيل الله فيكون نومك وأكلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوتة ويكون له بها أجل قال أجل رأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بل قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجل أديه دين جميل أديه دين جميل فعلا سهل جدا جدا أخوة وحبيبين أنت تكتنز قدر كبير جدا جدا من الحسنات على قد ما تقدر شيل وحمل بس بجد والله شيل وحمل بس الزكي مش اللي يجمع حسناته بس لا يجمع حسناته ويحافظ على الحسنات دي عشان كده احنا لما كلمنا عن الغفلة المره اللي فات يا جماعة كلمنا عن ان فيه شباب كتير بكل اسف اغراه يعني فتنة الشباب ده فتنة اغراه فتنة الشباب انه هو لسه بصحته انه هو لسه بعفيته انه بيقدر يجري ويتنطط ويعمل ويضرب ويضرب ويعمل ويسويه وجوه طاقة و لكن الطاقة دي تخل بالك هتخبو شيئا فشيئ تلاقي ابتدى كده يدى الوحدة وحدة حال دمطوص ان انت تبقى راجل كبير وتعطي فكرة يا خبا ربي فانا لسه كإني اول مبارح كان عندي 20 سنة والنهاردة بقى عندي 60 سنة العمر بيجري بسرعة كده هو كده العمر المولى عز وجل يقول للناس يوم القيامة للمجرمين ربنا عافونا عافوك منهم يا رب يقول قال كم لبثتم في الارض عدد السنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم وأو هنا بمعنى بل زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري المقالة ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هنا بمعنى بل وليس بمعنى أو بمعنى مش مستخير يعني لأن الغريب الغريب كبابلك نبي صلى الله عليه وسلم بيقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فبليه قال له أو عابر سبيل يعني بل عابر سبيل لأن الغريب قد يأنيس في بلد أخرى بمعنى أنا عايش مثلا في بلدي قد أشعر مثلا بأنني محتاج أعيش في بلد ثانية أو أروح أجرب فرحت تجرب فليت نفسي مرتاحة لك أكتر فقول خلاص أنا بها هنقل الولادي وزوجتي ونعطينا ونعيش ونعمر حياتنا كلها إيه أنا غريب لكني إيه استأنست بهذه البلد فعشت وعمرت فيها فأنا لما قال له كأنك غريب طب الغريب ممكن يستأنس بهذه البلد لا لا لا أو عابر سبيل عابر سبيل ده لا يمكث في بلد أكثر من يوم أو ساعات يعني إيه أنا راح البلد الفلانية عامل راحلة حول العالم هنا هاعد يوم هنا هاعد خمس ساعات هنا هاعد نص يوم وهكذا فلا تأنس بهذه الدنيا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان انت حاول بقدر امكان يبقى تعلقك بين بالدار الاخر لو جينا لقينا واحد على كبرى ستة اختبر او على كبرى الدائري وحد بيبنى عمارة الناس تقول ده مش ممكن يكون عاقل صح كده في حد بيبنى عمارة فوق كبري هي هي الدنيا كبري اصلا الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها ما ينف كوبري هتحط الاساس في مفيش أساس وبعدين عماره ده, ده طريق الناس بتعدي منه ما ينفعش حد يبني عليه عمارة وهكذا عشان كده بقول الشباب يا شباب ربنا يبارك لي في عمركم يا رب ويحفظ شباب المسلمين جميعا وأدي أنا بحبكم والله الخايف عليكم وبعتبر نفسي يعني قريب منكم لإني بتكلم بلغتكوا بتكلم بلسانكوا وحاسس بمشاكلكم حاسس بمشاعركم وحاسس قد ايه إن انتوا نفسكم تعيشوا حياة جميلة وأنا بتمنالكم تعيشوا احلى حياة في الدنيا حياة جميلة حياة سعيده من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه فلنحي حياة طيبة الله ده في الدنيا ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هتعيش أجمل حياة هتعيش فعلا هتبقى الحياة حيلو يا شباب بجد هتحس أن انت فعلا في سعادة ما بعدها سعادة قال عنها ابراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة الله والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجال دون عليها بسوف وقال الإمام بن تيمية رحمه الله رحمة الوسعى إن في الدنيا جنة والله في جنة في جنة إحنا ممكن نكون عايشنا في عز الآلام والأحزان والأمراض وعايش في جنة خبالك إلا في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الأخيرة قالوا ما هي إمام قال إيه جنة الإيمان الإمام محمد بن حنبل وصل لحثة الجنة الجميلة اللي بوصفها دي درجة كبيرة والله ما بيتي والسجن إلا سواء اللي اتنين زي بعض اكون قاعد في بيتي او اكون قاعد في السجن الاتنين زي بعض ان انا عايش في جنة ايمان بحس بيها في اي مكان انا راح فيه واذاك المهمة لما قال ماذا يصنع به اعدائي والله أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فايا معي ثم قال أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سلاحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من أسره هوا والمحجوب من حجب عن ربي أعظم, أعظم أقوبة وأعظم مصيبة تقع على الإنسان أن يحجب في الدنيا عن الأنس بالله ويحجب في الآخرة عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فعشان كده بقول يا شباب محتاجين أن احنا فعلا نستشعر معاني الإيمان اوعى تضيع عمرك في, في أي حاجة كده ما تنفعكش لفدين ولا في دنيا اوعى تضمر حياتك اوعى تخلي العمر يجري منك من غير ما تستفيد منه أخي وحبيبي على قد ما تقدر على قد ما تقدر اوعى تفوت لحظة في عمرك اللي عمر غالي والله العظيم اوعى تفوت لحظة في عمرك من غير خير تحصله في دينك أو دنيتك ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان طبيعه البني ادم يحب ان يكون قدامه هدف ويكون ماجور يعني النبي امره كان في الصحيح ترفع صبيا صغيرا للنبيه تقول يا رسول الله الي حج قال اجل ولك الاجر هي ما سالتش عن الأجر لكن النبي يعلم إن مفطور على حب, على حب الأجر قال ولك دي مساله مهمه جدا فعشان كده بقول يا شباب محتاجين ان احنا نقف مع لاستاذ كده وقفه كده ونحاسب نفسنا المره اللي فاتت قلنا مش عايز تلتزم ليه مش عايز تصلي ليه قلت انا خايف من الناس تسخر مني وقلنا لك الايات ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى أهلهم قالوا فكين عدوا لنكت علينا واخد وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظهم فاليوم ده يوم الأيام بقى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الأرائق ينظرون هل في الكفار ما كانوا يفعلون إذن المسألة إن ال ال الشاطر الجدع اللي يضحك في الأخر مش الناس في الدنيا عليك ما على النبي من النبي قلت لك في الدرس اللي فات الناس عن الله صدقناش صدقنا ينظر صدقنا. لتعداد السكان في العالم شوف اربع خمس اهل الارض يكفرون بخالص جنه جل جنان خد فاذا كانوا ما رضيش عن الله ولا رضوا عن رسول الله خلاص هربوا عننا انا وانت احنا نسوي ايه بقى في, في في رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في المساله محتاج ان احنا نراجع نفسنا ونشوف ايه مطلوب مننا نعمله نعيش ازاي شوف ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحاسب انفسنا بذلك لا ينفع لا نفس ولا مال ولا شباب ولا قوة ولا منصب ولا صيد ولا غنى ولا شهرة ولا أي حاجة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دي أكتر آية من آيات المحاسبة إن ما حد هينفعك لفلوسك ولا أولادك طب ليه لربنا سبحانه وتعالى ما قالش يوم لا ينفع زوجة ولا أم إنما نقالك المال والبنين ليه لأن حب الإنسان للبنين الاولاد ده حب الفطر حب طبعا ان الانسان نفسي عندي اولاد ونفسي كلهم يطلعوا صالحين وحبه للمال حب عجيب جدا جدا يعني ربنا عرفنا فيك يعني لو لو, ك... لو يعني لا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويطلب الله عنا من فاد ففمحتاجين ان احنا فعلا نحن يعني ان احنا يعني نعرف قدر الدنيا عارفه الدنيا عامله ازاي حبيبي شفت الالم ده شفت الالم ده حجمه صغير قد لكن أنت لو بسطتك القلم ده كده هوت مش هتشوف غير القلم واضح كده؟ إنما لو حطت في مكان في في حجم طبيعي هتشوف القلم ده ومن بعد في مكتبهم وبعدين في أرض وبعدين في كاميرات وبعدين في استوديو وبعدين وبعدين هتشوف كل حاجة في حجمها الصح ده اللي إحنا نحتاجه يا شباب عايز نشوف الدنيا في حجمها الصح ونشوف الأخرة في حجمها الصح حجمها ده نعرفه مين تعال نشوف الناس على الصنا زي إنه يصح صنا يقولوا كم في الصحيح ما الدنيا كل الدنيا بل فيها بقى مش بقى من عربيا انت شفتها عجبتك ولا فيلا على مين لا الدنيا كلها بل فيها ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يجعل او ما يضع احدكم في اليم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع حط اصبعك كده في البحر وطلع صبعك خد ايه من البحر نقطة او نقطتين صح اهو الدنيا بالنسبة لاخرة مقطة او نقطتين وإلا هي اصلا بيتسويش حاجة اصلا واخد بالك ونبع السلام يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصير جبال مكة ذهبا وفضة للمشركين وبين أن يفتح باب التوبة والرحمة اختار باب التوبة والرحمة لما نبع السلام الكراش يقولوا طبع إذا كنت يعني مو بع ما من عند الله فاجعل لنا جبل الصفة ذهبا فقال وتؤمنون قال ونؤمن فأن النبي عليه السلام سأطلبه عز وجل أن يجعل له جبل الصفة ذهبا إن شاء الله ثلاثة دقائق نتقبل نستقبل الصلاة شاء الله فاا فالمولى عز وجل أرسل له جبريل قال إن شئت جعلت لك الصفة ذهبا خبر بع فمن كفر بعد ذلك منهم لو شاف الآية دي لا أعذب أنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لك باب التوبة والرحمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة أغلم للذهب وأغلم الفضة وأغلى من كل حاجة عشان كده نحتاجين نحن نقف لحسن نفسنا هتعيش قديه إنت عايز إيه إنت رايح فين اسأل نفسك الأسرة دي هعيش كم سنة ممكن ما تعيش شغل ساعة واحدة ممكن تعيش سنة ممكن تكمل حد السبعين والثمانين واخد بالك وبعدين طب وعايز اين نفسك فيه نفسك طبعا ارتاح دنيا اخرى يقين ان مش هترتاح في الدنيا الا بطاعة ربنا ويقين ان مش هترتاح في الاخرى الا بايمانك بالله و الا بالطاعة بالكنوز اللي انت هتفلزها من دنيتك لاخرتك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اعمل لدنيتك كأنك تعيش ابدا ودقاول السيدنا عليه واعمل لاخرتك كأنك كأنك, كأنك تموت غدا طب نطلق السلام عليكم الس الاخرم من طهامي السلام عليكم السلام عليكم طيب السلام عليكم طيب عشان كده بقول يا شباب محتاجين نحاسب أنفسكم نعم المخطب يقول ايه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا خد بالك هو لما ربنا قال اقترب للناس ايه حسابهم ما أقلىش أزالهم ليه؟ لأن بمجرد ما بتموت خلاص بتنتهي بقى في حياتك وتبدأ بقى قيامتك يعني وإن كان الحديث صح إذا مات الإنسان قامت قيامته لكن هو معناه صحيح لكن هو حديثنا نفسه لا صح وسلم فإذا بمجرد ما بتنزل قبر يغلق عليك القبر ربنا رب يقعد الكبور نجوى عند روضة من رياض الجنة ولا يجعلوا حفرة من حفر النيلان مجرد ما تخش ويتقفل عليك والملاكن يقل لسانك ويسألنا ثلاثة أسئلة ما ما دينك من نبيك فتسألت نفسك مرة حبيبي في الله من ربك؟ هتقولي طبعا وديه محتاج سؤال طبعا ربي الله هو فعلا كان ربك؟ بجد يعني انت عشت وانت موقن وانت بتؤمن ان ربنا هو ربك سبحانه وتعالى ولا انت كنت عايش لحاجة تانية وبالك ارسمش بالكلام بقى انا لما يجي امر ربنا يطرد عليا ويجي في قدامه امر دنيا ويطرد عليا فلو اثرت امر الدنيا على امر ربنا يبقى ما كانش ربي يبقى انا ما عبتوش يبقى أنا ما عرفتوش وهي مصيبة المصائب يا جماعة بجد ما فيش حد بيعصى ربنا إلا بسببين السبب الأولاني الجهل بالله الجهل بالله دي مصيبة كبيرة جد إنسان يكون جاهل مش عارف مين ربنا والجاك ربنا أكده وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضاته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكرون أنت تبقى عارف أنه ضرب رب عظيم ورب جليل يعني أحق من يعبد أحق من يحب أحق من يخافوا الله سبحانه وتعالى عشان كده كذا سينعوذ بالحاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض على الله يوم يومئذ متعرضون لا تخفى منكم خفيا معنا تفضلوا مالكم شو مالكم عليكم استغفر الله كات بقى شو حمد أنا أخ محمد أخ جود شفند ألو بني عزك واحفظك بار الله حضرتك أمورن أنا سبعين جدا نعم سبعين خير شفاك الله عفاك بس منقصة القلب والضايق مش حدث بالسعادة خالص ليه؟ مقصر, مقصر في عباداتنا السعلي؟ لا العبادات العادات اه ما لدي المشكلة؟ مش عارف انا مش عارف حد دي المشكلة طيب انا عايز اتمن حلقة كويس او اولا ممكن يا شيخ حضرتك رقم حضرتك طب خد ممكن تلو الحاضر عليك أنا عايز اقول حاجة يا محمد ربنا برسيك طب نأخذ الثالث ثاني وبعدين نكمل مع محمد طيب بص يا محمد ربنا يحفظك وبرسيك اللي انا عايز أقوله لك إني ااا نكون الإنسان يكون محافظ على عبادته ورغم ذلك عنده شيء من التعب أو الضيق النفسي أو عايز نقول إن ممكن تكون فيه ذنوب خفية عند الإنسان يعني يعني الإنسان مش كل زنب هو بيطلع عليه أو عارفه يعني أنا ممكن أعمل حاجة أنا مش واخد بالني منها أنها زنب ممكن أغفل عن العصاة ربنا ممكن تيجي نعمة من عند ربنا وأنا ما شكرتوش ممكن أكون أنا من جواي عندي اعتراض على أي شيء من أقداري لا وأنا مش واخد بالني يعني ممكن يجيني مثلاً بتلأ معين وأنا مش راضي ومداقه معترض ربنا وإن لم اتكلم وإن لم اتكلم دي نقطه النقطه الثانيه ممكن انا اكون مقصر في حق الله وأنا مقتلع من جوايا ان أنا الحمد لله في العبادات لا زي الفل الحمد لله لا ممكن اكون مقصر ممكن تكون المقايسة ما بين نعم ربي علي وما بين الذنوب اللي انا بعملها تكون مقايسه فشلت انا مش عارف اضبطها يعني مش واخد بالي ان اصلا ان انا المفروض ان انا, إن أنا, إن أنا عبد لله ما خلقت الجنة والإنس إلا والانسا الا ليعبدوه انا جاي عشان اعبده فكون ان انا اقصر وانا اظن ان ودي مشكلة تانية ان انا ممكن اكون مقصر وانا بظن اني عملت اللي عليا بل بعضهم يظن انهم من المحسنين فانا عايز اقول حاجه نكثر الاخ محمد ربنا يحفظك نكثر من ذكر الله على قد ما نقدر نكثر من الاستغفار يعني لان المولى عز قال الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله انا بذكر الله تطمئن تطمئن القلوب تطمئن وتسعد لكن السعادة ممكن تكون مؤقته فالاطمئنان مداومة السعادة دوام السعاده في قلبك ربنا يسعدك ويحفظك يا محمد وزي مجتلك قطر من استغفارها على قد ما دا تقدر وأنا دائما أقول رشدة اللي, اللي مفعولها لا, لا يخيب أبدا هو الاستغفار بفضل الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صره أن ينظر في صحيفتي فليكثر فيها من الاستغفار كالتا المصطفى العادة ما تقدر ربما يكون فيه ذنب خفي ذنب قلبي ممكن يكون الإنسان عمل حاجة غلط تعلق بغير الله حب حد أكتر من حبه لله حصل أي حاجة ممكن يكون هو بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل كل حاجة لكن في القلب فيه مشكلة في مشكلة عندك. المشكلة دي يعني بكل أسف بيكون من ثمراتها المريلة أو من نتائجها إن الإنسان يكتئب يدلوا ييلوا دي يحس بنوع مخلو يحس إنه مش سعيد ومش مبسوط لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قادر رب سبحانه وتعالى يجلب لك السعادة إذا يعني اعتصمت بالله وسألت الله عز وجل هذا. طيب بحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم خذوا بالك من حاجة. أنا ليه بقول حاسب نفسي أخوي وحبيبي لأن أنت المشكلة إن أنت يوم الأيام وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان أودر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم اللي ما قدمه هو مش اللي قدمه جدي أو أبوي أصدابوي كان شيخ كبير وجدي كان عالم كبير وجدي جدي كان من أولياء الله كل ده مش ينفعك ومن أطأ به عمله حديث رو مسلم ومن أطأ به عمله لم يسرع به نسبه نسبك مش هينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي يعني زوجته لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل واحد له شأن يغني. أنا يعني في يوم القيامة أنت لن تستطيع أن تدافع عن أمك وعن أبيك وعن أولادك وعن زوجتك أنت تريد نفسك فقط إذا كان الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري وده حال الأنبياء طيب معنا اتصالي السلام عليكم وطعت ولا طيب فا بعدين إيه يوم لا ينفع فعمال ولا بنون إلا من أتى الله بخمسة وكل إنسان ألزم له طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى قبلا بمن حتى اللي جا جميل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وازر أخرى مشان عاقب حد بذنب حد إلا إذا كان ده سبب فإن دوت وتيوز نبقى آه يحاسد طبعا تدلوا على الخير كفاعلي دا منطق الحديث ومعنى الحديث برضو وتدلوا على الشهد كفاعلي وتعوانوا على البر والتقوى ولا تعوانوا على الإثم والعضوان قربت بين الآية تقول تطلع اطلع بنتيجة واحدة ان انت مسؤول عن نفسك هتيجي يوم الآية ما هتوقف لوحدك هتتفقل لوحدك ومحدش يعني يقول لك لا اصدقل بالك انت يا بس رمها فرقة بتعالي مطلع منها سالم مش هتطلع منها سالم يعني استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ان أنت ممكن تسأل عالم أو داعية في أمر معين وانت لك هوا في الموضوع ده يعني وانت ممكن تزيّل السؤال بحيث تأخذ منه إجابة معينة وفي النهاية لو أفتاج بشيء نتيجة سؤالك اللي جه بشكل ملتوي ودلك على حاجة وانت فعلت هذا الشيء وهو أصلاً شيء في شبهة فأنت ايضا مشاهدكم في الوزر ولا حول ولا قوة عشان كده طبعا السلام عليكم, عليكم السلام الله عليكم السلام ابو محمد من القاهره اهلا وسهلا أبو محمد ربنا يحفظك متى أبي أول امبارح ربنا يا ربي يرحمه رحمه الله يا رب ان يؤمم المسلمين ورائك نعم ان يؤمم من يسمعنا حاضر يا ريت ابن تسمعنا يا الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه اللهم ادله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واكثر منزله ووسع مدخله ووصله بالثلج والماء والبرد اللهم امين رب العالمين معنا مين نعم لو اختي السلام عليكم السلام يعني الله بارك الله فيك انا بقى حلقتين ما اتفرج عليك لاول مره بفتح التلفزيون بعد ما واحدة قريبتنا ماتت والله يحبك في الله الله يبارك فيك ربنا يحفظك كويس دلوقتي كنت متجوزه قبل كده نعم. وجوزي ده بعد ما اتجوزت عرفت ان بيشرب بس أنا من قبلها كنت عارفه ان بيشرب بس مش بالدرجة دي بيشرب ايه بقى كان بيشرب مثلا حاجات معينة مثلا حشيش بانجو حاجات من دي مم. بعد ما اتجوزت بقى شفت ان هو بيتعاطى بالبانجو يا ابل ماكس والبودره الحاجات دي يا شيخه اديته ان يصلح من نفسه وما بعدين بعد ما هو ما حاجة. انا طلعت خدت عفشي من غير علمه نعم. وطبعا عم له كذا محضر ان هو اللي بيها يطلقني عشان هم خدوا خطف علينا يمت في السجن وكذا عشان هو بيتعاطى ففي اليوم ده يعني اتفقنا ان انا هديه من كله خد 10000 جنيه وخد ذهبي نعم و... بس العفش انا مجبره عليهم يعني انا خدت العفش هم غصب عنهم تحت من وراه من حقي لكن ال10000 جنيه لساعد موضوع الطلاق ده كان قدامهم يعني هم ادوني عشان كانوا كنت انا كاتبه دوني دول و... لكن بالنسبه للعفش انا خدته رغم عنهم. كانوا كان, كان متاخر ب وهو ادك 10 اه دنيا هو كان متاخر عندي ب 80 هو الدنيا هو هو بعد حدوث الطلاقه واختي الفاضلة كان هو مسامح في ان خدت العفش خلاص ولا لا ولا في الموضوع ده ما اتكلمتش معاه خالص وهو المدلل لحد النهارده بيتعاطى ما اقصدش ما اقصدش الموضوع اللي العفش وكان ده كله آه حضرتك طبعا كانش موافق ان هو ما كانش موافق, كانش موافق لا هو عموان طبعا يعني بس تسخونه لما تقفل عليا عشان كذا سؤال عن ها في سؤالات تاني عندي بالله عليك ما تقفل عليا انا ما بقفلش انا اهو انا ما ده لا انا عاوز ايه هتقفل عشان تكلميني اتفضلي <تصدري> كملي عندنا واحده قريبتنا توفت جينا رحنا... لما جينا روحنا لما جينا روحنا الجامع عشان نصلي عليها صلاه الجنازه فقعدوا الستات لا صلوا عليها إيه؟ رجاله وستات مصليتش طبعا ما كنتش عارفه ان اللي تابع الجنايز حرام وكده فالفي اليوم ده فاحنا ما صليناش عليها صلاه الجنازة صليوا عليها ثلاث تلاتة... ثلاث الستات من عندنا فهل ينفع لما نروح في القبر نصلي عليها صلاه الجنازه ده سوئي. سؤال والله يا شيخ معلش عشان اتفرج على مسلسلات على القضاء يعني على قضيه مثلا عم بنتعلم من المسلسل بدون ما يكون في أي مشاهد وحشه وكده هل حرام ان انا اتفرج على مسلسل أو كلام ده حاضر يعني وبالنسبه بقى يا شيخ آه. انا لسه نقاب جديد اه فدلوقتي بروح عند مامتي جوز اختي قاعد معنا في البيت و وبيتنا نفس ناس اللي طالع واللي داخل جزوختي؟ آه جزوختي معنا في البيت مم. وطبعا فطبعا اي انت انت لو رفعت الواحد كانوا احنا حاسبين ايدين ربنا يحفظك من مارك سلام. سلام عليكم وعليكم السلام الله عليكم السلام ياريت يا الصوت شويه في <تصفيق> ازاي انا مساه، أنا مساه. حريتك عمل إيه؟ ربنا عزك يا رب احفظك يا رب. ربنا يكرمك, يا رب ربنا يكرمك كنت بسأل حضرتك بس إن أنا, أنا مش على فكرة إن أنا بتبيت أصلي من وين عندي أد أي؟ فأنا أعمل إيه أصلي سنن ولا المفروض إن أنا أصلي كل فرد معايا فرد تاني. طيب حاضر أنا يحاضر. تابو كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لأن أنا معايا بنت تفلة رضيعة وكنت عايز أطلع عمرة. ف... أيو، فضي. عفوا بس فهمت اهي عايز دولين اه نبدا بالسؤال لاخت امل بسرعه كده نجاوب بسرعه أختين امل احنا قلنا لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت تقريبا أو اللي قبلها مش فاكر قلنا بالنسبه لموضوع الصلوات الفائته العلماء فيهم ليهم فيها ثلاث اقوال قول الاول انه قالوا انت ملزم ان انت تقضي مع كل صلاه او حضرتك ملزمه تقضي مع كل صلاه صلاه من فاتت يعني مثلا لو ان الصلاة مثلا انت مكتوب عليك ان انت أو تفرب عليك الصلاة وانت مثلا عندك 15 سنة مثلا يعني المفروض الصلاة يعني نبع السلام حديث لنبع السلام مروا اولادكم بالصلاة, مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناءه سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناءه 10 سنين ليس هنا فترة تكليف لكن دي التعود انما فترة التكليف إما ببلوغ البنت أو بلوغ الولد أو لو ما بلغوش في السن المباكد ده يبقى يعني أقصها 15 سنة يبقى خلاص هو ده سن التكليف من 15 سنة ل20 سنة مثلا حضرتك ما صلتيش. وبعدين هتبتدى تصلي فاتك كم سنة؟ 5 سنين فبعض أهل العلم بيقول تقضي مع كل صلاة صلاة زيها يعني الصلاة الصبح مرتين والظهر مرتين لمدة 5 سنين لحد ما تقولي إيه؟ تكون أنت يقنتي أن أنت قضيت الصلاة اللي فاتتك في السنوات اللي فاتت دي نقطة ده رأيي نحن لسه نقول في الآخر الراجح يعني الرأيي الثاني بيقول لا أنت ما عليكيش أصلا صالة خالص من المرة من اللي فاتت ديت لأن نوع عسان قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فتعتبر كأنها لم تكن مسلمة وهي ترك الصلاة فلما صلت كأنها أستمرت فهي غير مطالبة باللي فات ده رأيي تاني الرأيي الثالث وده اللي بيترجح عندي. ان مش هنقول لحد عليك بخمس سنين صلاة تصليها مرتين ولا هنقول ان هو كان كافر انما هنقول هنقول طبعا مسألة فيها خلاف مسألة كفر دون كفر يعني احنا مش هنخش في التفاصيل دي لكن هنقول تكتري من النوافل على قد ما تقدري صنع من النوافل لان يوم الايامة كما ورد في الحديث أن المولى عز وجل يسأل الملائكة حينما يجد ان عباده العبد أو صلاته فيها تقصير وفيها خلل وفي صلاة ناقصه كتير فيقول هل لهم منتطوع هل لعبد منتطوع تطوع فيقولون بلى وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول فاجبروا كسر الفرائض بالنوافل شوف خد بالك عامل ازاي اذا ففي النهايه افضل سبحانه وتعالى في الحالة دي تبقى احنا كده ايه يعني نقدر نقول ان ده الافضل ان انت تكتري من النوافل لاني لو حسبتيها حتى كده بالعقل لو جينا لحد وقلنا مثلا ايه فاتك مثلا 30 سنه صلاه يبقى تقعد تلاتين سنة كمان تصلي كل يوم فرضين غير السنن الرواتب، فالموضوع قد يكون شقا عليه وقد يعرض عن الصلاة بالكل يقول لي اذا كنت انا هنصلي الخمس فروض بالعافية تقول لي كمان صليها عشر فرود فالمسايا بندل وفما شقة فاحنا نقول يعني ما جعل الله عليكم في الدين من الحرش دلع بالنسبة للعمرة تقريبا حضرتك كنت تسألي عن أنا مش فاكر السؤال أنا بس الثانية لأننا حتى كتبت الخط بشكوية المهم طب نرجع لأسئلة أختنا مجدة بتتكلم عن صلاة الجنازة هي فاتحة صلاة الجنازة ما صلتش للناس قالوا لهم أن النساء ما صلتش الجنازة طبعا ده كان جاهلي من القائل أن النساء تصل لصلاة الجنازة وقول إن المرأة نهيت عن اتباع الجنازة نهيت عن اتباع دفن الجنازة وليس عن اتباع الصلاة على الجنازة فالمرأة منهية فعلا عن اتباع الجنازة عند الدفن لإن المرأة في الغالب لا تمتلك عواطفة ولا مشاعرها ممكن تصرخ تصوت تشك الجيب تفعل هذه الأشياء تدعو بدعوة الجهلية فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكن ما سوى ذلك بعد الدفن بقى من زيارة القبر فيجوز للمرأة أن تزور القبور فيش مشكلة هتقول لي ما في حديث انا بيتعارض مع الموضوع الله القبور نقول إن بعض أهل العلم ذهب إلى إن الحديث ذه ومن لم يذهب الى ان حتى حديث من لم يذهب إلى إن هذا الحديث منسوخ قالوا الحديث يدل على ان هي كثيره الزيارات كثرة عن صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات دورات بصيغه مبالغة يعني إيه يعني نيل النهار بقى كل شويه يوم الخميس وطلعه الجمعة وطلعه رجب ونص شعبان ويوم العيد والبدع اللي تحدث بيها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما إذا أرادت أن تذهب إلى القبر للعظه والعبرة في وجود محرم من أماكن في الغالب مهجورة فممكن تروح هناك حد يتعرض لها او يتحرش بها لازم بالله فلا تكون معود محرم وتكون لابسه حجابها ومش متعطره وخارجه بالاداب الشرعيه وتروح هناك لا تطلب خدا ولا تشق غيبا ولا تدعوا بدواء ولا تقعد بقى هناك يا جمل ويا سبعي واللي جايب لي نحال بالشئ الفلاني واللي مش عارف ايه واللي ما كنتش حاببني من اللحمه الجملي وتقعد بقى ايه يعني تقلب الدنيا هناك لا عايزين يعني ايه زياره كده هاديه تروح هناك لا مانع ان هي تبكي ان شاء الله تقعد تبكي 3 4 ساعات بس ما تفوتش وقت الصلاه ابكي براحتك لان البكاء ده ان العين لا تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي البخاري لما مات ابنه ابراهيم فبكى فقال عبد الرحمن بن عوف انثى رسول الله تفعل هذا قال انها رقه او رحمه يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي وإنما يرحم الله من عباديه الرحماء ثم قال الله صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق خياء إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا هجاوب بس على السؤالين الأختي بتقول برضو أن أنا بتفرج على المسلسنات الاجتماعية الجميلة عشان بنتعلم منها. والله المسلسنات ما حد بيتعلم منها أختي لو بني بير فيك بالك من نقطتين. النقطة الأولى وده ليس التشدد والله ان ربنا لما امر بغض البصر ما امرش الذكور فقط انما امر الذكور والاناث ربنا قال ايه كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بعدها ذا قيلت نفس الآية. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأنت مأمور بغض البصر وأنا مأمور بغض البصر. إذا أنا لو هتفرج على مسلسل مسلسل في رجال وفي نساء وفي الغالب يعني تعرف اللي يسوه وعمله زي. يعني الكاميرا لو جات على واحدة محجبة ب... الكادر بيوقف ما بينفعش ما بي بي يعني إيه لازم تكون واحدة عملة مش عارف شعرها في الخلاط ومظبطها غسات وحط مكياجات ويعني ودنيت. إذا أنا لو هتفرج على مسلسل مسلسل في رجال في نساء وفي الغالب يعني انت تعرف فيلسوف عمل زاي يعني الكاميرا لو جات على واحدة محجبة بالكدر بيوقف ما بينفعش ما, ب... ما بي يعني إيه لازم تكون واحدة عملة مش عارفش عارف شعراء في الخلاط ومضبطة نساء حاطة مكياجات ويعني والدين صعب قوي دي نقطة النقطة الثانية ان كل شوف انا بقول كل وبقولها بأقوى الفضل عن كل المسلسلات التي تعرض في التلفز التلفزيونات والله الذي لا إله غيره اما تخدش الحياة واما تدمر أصول الدين وإما تكون استهزاء بالمسلمين وإما تكون بتبث فينا عدد قبيحة وإن تفتكر تفتك أنك تتعلم عنهم حاجة وما بيحطوك السم في العسل يعني النهاردة التغير اللي حدث لحال النساء والرجال في البيوت والبيوت اللي اتخربت والطلاق اللي حصل والخلع اللي تم بين المسلمين النهاردة نهاردة 8 مليون في بلد واحدة ما بين مطلقة وأرمل وعانس 8 مليون يعني قم بلا موقوط كل ده ليه بسبب المستثلات والأفلام بثوا في المرأة خد بالك إوه في يوم من الأيام يفتحني فيك ليك شخصيتك وليك كيانك، وليك وضعك الاجتماعي وزي ما هو بيشتغل أنت بتشتغلي وزي ما بيدفع أنت بتدفعي وزي ما هو معك شهادة أنت معك شهادة أصبحت المرأة سمحوني كتير من النساء اتغيروا وكتير من الرجال اتغيروا عشان برضه يبقى منصفين فحصل مشاكل في بيوت المسلمين بسبب الإعلام يعني أنت بصي لأمي وأمك وجدي وجدك وستي وستك والناس الجيل ده كانت المرأة سبحان الملك لو جزها مرد مرد قدام عينها كانت تقعد جنبه تخدم تخدمه تلاتين أربعين سنة ولا تفكر في أنها تقول أطلع بقى زهقت ودي مش إيشة وعايز أتجوز وعايز أعيش حياتي عمرهم ما فكرت في الكلام ده أبدا كان عندهم وفاء الوفاء ده النهاردة التدى ينزع من بين كتير من المسلمين والمسلمات بسبب المسلسلات جزء النهاردة رئد وانت هتصبر على ده يا بنت لحد انت يلا تطلق وشوف غيره فهم ازاي؟ طب وإيه اللي مصبرت بيكلمك بالقصد ده كده ليه؟ هو مش عارف انت مين؟ مش عارف انت بنت مين؟ اطلوب اطلق وينجوزك ستسيده الكلام ده كله بكل اسف خرب بيوت مسلمين كتير عجبني جدا وسمحوني من الخروج عن الموضوع ليعجبني إلا كلها قضايا اجتماعية وقضايا شبابيه عايزين نصير دي ونتكلم ونحاول نصلح لأدل ما نقدر إن أريد إلا الإصلاحة ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إلهي ونيف سبحانه وتعالى فإذن بيوت كتير اتخربت بسبب هذا وأنا اكتر من مئة مرة بقول لكل أخت مسلمة وكل زوجة قوتك في ضعفك والله الذي لا إله غيره مش هينقص من قدرك هيقدر ما يقدرش أنت ما بتعملش زوج أنت بتعمل ربنا سبحانه وتعالى أنت بتعمل معاه الخير ده لله سبحانه وتعالى فشات موضوع أخت الفاضله المسلسلات ما بتعلمش ومين اللي هيعلم ممثل بيشرب خمر ويأخو بالله بالله وقليل مع نساء وتقولي هتعلم منه إيه واحد عازم بلفي ممكن مو... مو... موضع اباحي مع واحده ما هياش زوجته اصلا وممكن تكون هي زوجه المخرج اللي بيخرج شوفوا المصيبة؟ فبيعلمونها عازم بيلقى اشياء وبيبص فينا الرزيله لا يبثونا فينا أي شيء خالص ولو ظهر ان المسلسل الاجتماعي وبيعالج مشكله اسريه وبيقول ازاي ان احنا ن... نعيش في سعاده ما كل ده نعرفه من سنه النبي لقد كان لكم في رسول الله اسوه الحسنة أخت الفاضله اللي عايزه تعرفي وتتعلمي امسكي مش هقول لك بقى ولا هو لك كتب أصول فقه ولا علم مصطلح ولا هو اللي حقت صعب أقولك افتح نسي كتاب سيرة الرسول افتح كتاب أصحاب الرسول بقصد شو كتب بقصد يعني كتاب عن سيرة الصحابة أو سيرة النبي عثمان وقري سيرة النبي عثمان من أولها الأخيرة هتعرف يعني إيه حياة زوجية هتعرف يعني إيه سعادة هتعرف يعني إيه مجتمع فاضل هتعرف يعني إيه السعادة إزاي, إزاي تيجي هتعرف يعني إيه إن المجتمع ممكن يكون أفضل مجتمع في الدنيا لو أنه صار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم طب معناك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أختي أميرة السلام عليكم ازي حضرتك يا شيخ الله يعزك كبير فيك بقول حضرتك يا شيخ أنا كان عندي مشكلة كده وعايزه حضرتك تحلها لي إن شاء الله ربنا يفيدك فضاي طب وط أنا... التلفزيوني أختي أميرة أنا يا شيخ مجاوزة وغذي سيبني حضرتك سمعني أسمعك طبعا أنا متزوجة وغزي سيرني بقاله سنتين عاد في بيت والدي يعني كده معلقة يعني له حوله له هو عايز يأخدني ولا هو عايز يسجنني دي طيب حلو الصورة وشيخ أنا بقوله يعني إن و... يعني وإخواتي راحوا له وأنا راحوا له كده هو من بيقول لأ أنا مش عايزها بدون سبب يعني كده مش فيه. عايز يطلق يعني حرام التعليق دي. لا لا يا شيخ هو لا عايز يطلق ولا عايز يأخدني نعم وانا مش عارفه اعمل ايه يعني وانا رفعت اللي هي اللي قضيت خلع دي يا شيخ نعم ع... انا مش عارفه ان ده انا كده صح ولا انا كده غلط بس انا يعني انا عايز ارجع له نعم بس هو هي انا استنيته سنتين ان هو يرجع لي وانا كلمته ورحت له وهو رافض الموضوع طب لما هو رافض ان انت ترجعيله طيب ما يسيبك في حالك يعني وعسى ربنا يرزقك بواحد افضل منه عشان ما يبقاش لا. ظلم ليكي طيب اختنا الفاضلة حضرتك هو بيصلي؟ يعني ها؟ يعني مش يعني ما كانتش دائم انه على الصلاة نعم نعم طيب عموما اسمعيني حاضر عبر التلفزيون انا يا حاضر ربنا بارفيك اختنا اميرة ربنا يحفظك بارفيك انا طبعا اتعجب جدا جدا من من ظلم الزوج لزوجته في هذه المشألة بالذات انا اعرفي حد واحدة من الاثنين. يعني يا ابيض يا سود ما نعرف الألوان القرارات ولا نعرف اللف والدوران اللي بيحدث الآن بين بعض الأزواج حاجات مؤلمة جدا و... ودي ودي والله الذي لا لها غيره قدي ثمرة من ثمارات برضو الإعلام الإعلام الفاسد اللي هو قاعد يبص في ال... في الناس إن لأ تبص إنت بس إيه سيبها بقى كده متعلقة في بيت والدها لأنت بتجوزها ولا هم ولا... ولا... ولا... يعني لا هدوجة ولا هم مطلقة وسبها كده بقى وعاجزت فيها على قد ما تقتل طب ليه ليه يا الناس يعني واللي بيتهم من ازازة بيقولوا ما حدش ناس بالطوب في يوم هل عندك بنت وبنتك دي ممكن تتزل اكتر من كده لو انت زليت بنات الناس انا اللي اعرفه انت زوجها اهو عجبك تعيش مع الاخت اللي انت اخترتها ما حدش جبرك على الزواج منها حد عجبك ان انت تعيش مع الاخت اللي انت اخترتها وتعيش معها بما يرضي الله وليس على سبيل فقط ادينا من رب العيال ما الكلام ده قاعدين على رب العيال لأن العيال مش هتربى في جو المنظر ده العيال لو أولاد لو في جو يسوده هيتطلع معقدين ناسين ولو تربوا في جو يسوده الحب هيتطلعوا من أسوأ الناس من أفضل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هيتطلع أسويات ويتطلعوا الناس فاضلين يعني بفضل الله إنما كل اللي أنا بقى سبأ أنا عايزها ترجع كزوجة ولا عايز أطلعها ده ظلم مبين وانت من حقك إن أنت ترفع علي أي قضية عشان يعني ايه تفك نفسك من الزيجة دي لان ده انسان واضح انه انسان مستهت ربنا يهديه ويصلح حاله وواضح انه يعني وانت هطيع عمر كله في انتظاره خلاص هو مش عايزك فانت انا نصحتي فعلا ولو انت ما حبش اجي الموضوع اللي جوء للقضاء لكن خلاص ما دام مش هي حقك كله بالمنظر ده فارفع عدير تفضل السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا وسهلا بقول لحضرتك سنه سمعت فتوى من شيخ واقول لنا طلبه في كل الطب الحمد لله رب العالمين <تصفيق> <تصفيق> فكنت رايحه بروح الكليه بنيتي ان انا ان شاء الله اتخصص بعد كده تخصص يخليني اخلي مكالماتنا ما تنكشفش على رجال يعني وكده ربنا يحفظك يا رب الواحد ورايح كان بيحس انه بيجاهد وكده وبعدين سمحت فتوى من شيخ فاضل يعني حضرتك بتحبه اكيد يعني نعم. بيقول ان اي طلبه تروح لكليه مختلطة فيها قاسمه فبقول ان في بنت من صيدله قاعده بسبب الفتوى بتاعتك دي وهو بيقول ان دي موصوف وانا مش هغير في النصوص الشرعيه وكده يعني نعم. بس وبعدين احنا في الكليه ساعات بنتدرب على رجاله وكده في مرطه يعني هل ان على راجل ده حرام ولا لا آه. وهل مثلا اقسم عشان وانا لسه الخمار بس مش لافاه نقاب يعني فعلا انا فعلا اقسمها طالما بره الكليه مختلطة مع ان الحمد لله بحاول اغض بصر بقدر الامكان ومش بختلط باي رجال يعني الا اذا للضرورة للدكتور اللي بيعلمني ربنا يكرمك يا رب طيب اختي امل ربنا يحفظك انا في ثوابت مبذرش وغيرة هو طبعا بدون ذكر اسم اللي أفته لهذا الموضوع طبعا أنا أحترم والله رأي كل إخوان وأحبابي من الدعاء ربنا يحفظ الجميع رب ويسترنا وإياهم يا رب العالمين عايز أقول أختي الفاضلة إن إن الأصل إن الاختلاط محرم ده الأصل الأصل عندنا الاختلاط محرم لكن أفترض ناردة إحنا ناردة فعلا محتاجين كدر من الأخوات الطبيبات علشان نساءنا ما تتعرش على رجال فإن يعني هل تعريت زوجة مسلمة على رجل قد يكون مسلم وغير ملتزم أو قد يكون كافر ما هوش مسلم فده احنا بنبص هنا بقى للمصالح والمفاسد بنبص المصالح والمفاسد في عندي هنا قد تكون فيها شيء يعني مفسدة ولو بسيطة إن واحدة هتروح تدرس في كل الطب وهناك اختلاط لكن هتقدر تحافظ على دينها بمعنى لا بقى واخدة بقى دا ولا دا زملها ولا في فشلة شباب إنما اختلاطتها كلها بأخوات زيها قاعدين في البنج في المدرج برضو أخوات مع بعض بعيد عن الشباب قدر ما تستطيع إن تحافظ على دينها بتظهر شعائر دينها الحمد لله لابسة حجابها ومهذبة فيش علاقات فاحنا بنقول في الوقت ده وإن كان في مفسادة إن هي ممكن تكون يعني في احتكاك ولو من بعيد ببعض الشباب بيشوفوها وكده والافضل طبعا لو كانت لابسة نقاب طبعا يعني بنقول دي أهوى من إن امرأة يازم لا تتجرد من ملابسها أمام طبيب مسلم شاب أو أمام واحد ما هوش مسلم ودي مش واحدة ولا تنين ده ألاف ومئات انتشار الأمراض الكثيرة جدا في هذا الزمان ولا حول ولا أختار بلال فأنا بصراحة عايز لك أختار من لو كنت هتروح الكلية بتاعتك. بهذه النية الطيبة علشان تكوني طبيبة تقدمي خدمة لأخواتك المسلمات بحيث ان انت تستري عورة أختك المسلمة حفظ على دينك وتمسكي بزيك الإسلامي وبعيد تماما عن ناخد كشكول من صديقي أو زميلي أو كلام اللي بيحصل دوت في الجامعات وعلى قد ما تضاري التف معاك يعني التف حول أخواتك المسلمات وعينوا بعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وحاولوا قدر الإمكان إن إنتم غضوا بصر عدم اختلاط بالشباب اللي أنتم عايزينوا خدوم من بعض بلاش علاقات مبشرة مع الشباب وإن شاء الله يكون يعني إن شاء الله أمر طيب وربنا يقولك على هذه النية وبذلك الله خيراً ومع احترامي والله للفتوى أنا ما أعرفش من اللي أفتى هذا عشان ما حدش يقول بالانتظار في الفتاوى لكن أنا بقول من ما بيصير ما إحنا نحتاجين طبيبات مسلمات وما فيش ولا كل طب تقريبا غير مختلطة طب هنعمل ايه هنقعد كل البنات مش عايزين ولا طبيبة ونفاجأ في النهاية ان عورات المسلمات بتكشف على رجال طب وليه يعني يعني كشف وجه واحدة بتتعلم في كل الطب اهون ولا كشف عورات مسلمات امام رجال فانا جماعه دمعا من باب يعني المصمحة للمصمحة ان شاء الله ربنا بارك فيك يا رب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام حضرتك يا فضيله الشيخ اهلا لو تكرمت حضرتك أنا ليه سؤال عن العقيقه فضل. انا عندي ولدين دلوقتي سن 15 سنه وسن 13 مم. ولسه مع ما عملتلهمش عقيقه لغايه دلوقتي فايش شروط العقيقه وايه يعني هل هل المفروض طبخها او ان هي تتوزع طريقه يعني حاضر تتوزع حاضر, يعني حاضر لو تكرمت حضرتك يعني يعني مفكرة جدا ربنا يكرمك المامير المامير تسأل عن العقيقة ربنا يحفظك طبعا العقيقة أصلاً... الأصل في السنة أنها تزبح في يوم السابع ما استطعناش في يوم 14 في يوم 21 ما فيش إمكانيات إن شاء الله حتى يكون عنده 20 سنة إيه المشكلة اللي قصده أن العقيقة هي سنة مؤكدة في حق المستطيع في حق المستطية. ولما أدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى فهي يعني ممكن ما يكونش توافر لديها القدرة على أنها تعقّم أولادها إلا في هذا السن. أي مشكلة؟ تيم العاشر. عن الذكر شهتان وعن الأنثى شاة واحد. والأفضل أن تطبخ وأن يضع عليها الصارخون من الفقراء والأغنياء ليس من الأغنياء فقط ويأكلوا ويدعوا لهذا الشاب إن شاء الله أو إذا كان طبعا في الأول لو كان مولود. أنا ودراتهم ما شباب. ربنا يبارك فيهم وحفظنا رب العالمين. ويجعلها في مزال حسناتك إن شاء الله طيب نأخذ اصفاله وننقل بعدها شوية سمع عليكم السلام عليكم عليكم سلام ومحمد ازايك يا شيخ محمود ربنا عزك وحمد أنا كان نفسي أتكلم حضرتك من زمان والله ربنا بارك فيك يا رب أنا زوجي اتوسع الله يرحمه رحمة الله بقاله 9 تيام من النهاردة ربنا يا رب يرحمه خمسة من الأطفال أصغرهم أسماء رحمه. عندها 14 سنة وأصغرهم أسامة عنده سنة ونص. ربنا يرحمه الشيخ الحمد الحمد. محمود وكان طيب جدا جدا ومن يوم ما اتخطط له الله. ما سابوش فرض والله والله الله. ما سابوا فرض الله. ولله الحمد وأخ كان معايا محترم جدا في المعامله زي كان بيقضي بالنبي حتى في أعمال البيت والمساعدة وكله كان عندي غلطه كده في المعامله وحسن هو مش مسامحني وفضلت اقول سامحني كتير بسعد ما توفى طب وليه كنت بتعملي وحش؟ انا فلو. مش بعامله وحش والله يعني لما كل الظروف وضغط العيال نعم كان بيخليني ظروف وضغط الآية كده كان يعني المحبس تبقى شوية العيال حوالينا مش عارف كده بس والله والله أنا كنت بحبه جدا جدا نبني يا كنت دايما بقصابي في كل حاجة والله بحبه جدا ما شاء الله المهم أنا عايز حضرتك ممكن هو كده صوتي بيوصله لما بقوله سنحن يوحقك علي أنا عايزك على قد ما تقدري يعني ادعيله الدعاء يوصله إن شاء الله ادعاه ويصلي له إن ان شاء الله ويعمل له خير لا يعني لو ربنا اعطاكم ان شاء الله ربنا يصلح عليك يا رب ويعوضك ان شاء الله يعني انسان فاضل ان شاء الله على قد ما تقدر خير وادعي له واستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم عافيه واعف عنه اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفرته حفر النار وادعي دائما كده ان شاء الله كل ده هيصل بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وسع عليك يتعمل صدقة جارية كل دير مية مساهمة في إنشاء مسجد بناء مسجد إلى غير ذلك حاجة على نفسك ممكن تحج عنه إيه المشكلة حاول على قد ما تضاري تكتري من الخير دوت إن شاء الله الخير ده يوصل له إن شاء الله وهو يعني أكيد مدام إنسان بالأخلاق اللي أنت كنت تتوصي فيها أكيد برضو كان بسبحك إن شاء الله ولا يمكن يكون ما غضبان عليك يعني فأنت على قد ما تضاري بس حاولي بقدر إمكان إن, أن أنت تكتري من الدعاء والا على قد ما تقدر وربنا يرضى عنك ورحمه الله طيب ناخد اخر اتصال سلام عليكم اخت نوره سلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيكم يا شيخ ربنا يعزك ويحفظك حضرتك آه انا حلمت انا والله ما ليش في الاحلام يا لو في سؤال تحت امر حضرتك معلش التليفون اتصل قطع طيب نكمل الموضوع يا جماعه فايه في الانسان يا شباب يبقى حاسب نفسه يقول انا رايح فين وبعمل ايه وعايز ايه مهم أوي أوي أخويا وحبيبي تسأل نفسك كلمة أنا عايز إيه وبناء على أنا عايز إيه بيترد عليه أنا مفروض أعمل إيه يعني مثلا أنا مسافر سكندرين طب مسافر سكندرين أنا عايز راح سكندرين آه نعم طيب بيترد طبعاً عليه إيه نا أضبط العربية أضبط كويش العربية أطلع على الفرامل شايف إيه أخذ معه أكله شوربي لبس لو كنت هبات هناك أضبط حياتي بناء على أنا عايز إيه أنت عايز إيه عايز الجنة جميل أوي عايز الجنة ما هو ده صفر طويل أول عايز الجنة فتظبط حياتك وجهز نفسك وتزود عشان تخش الجنة ربنا قاله وتزود نوع واحد بس من الزاد اللي بينفع يعني على سبيل المثال العربية تقدر تمشي العربية من غير بنزين وهي عربية وعزيرو وغالية ومش عارفه ده فعلا كان جمرك و... وتقدر تمشي حط بنزين تمشي ما فيش بنزين مش هتمشي واضح كده فانت عايز تتزود للآخر ما فيش غير زاد واحد بس هو اللي ينفع ايه هو فإن خير الزاد وت خير أخويا وحبيبي أي إنسان في الدنيا بيتزود على قدر المشوار اللي رايحه لو واحد عايز يعبر من المحيط لمحيط سباحة لازم يكون جنبه لنش لنش ده فيه أكل وشرب وفيه طق نجاة وفيه برضه قدرة يطلع السلاح شوية وينزل يكمل عم شوية وفيه وفيه حاجات إمكانات معاناة واحد عايز يسافر من هنا لأمريكا لازم يكون معه فلوس وتأشيرة وتذكر طيران و. جهز نفسك فأنت عايز جنة لابد من ساس لابد من ساس وانت هنا في دار بتزرع فيها عشان ايه تي... عشان تجني هناك تجني الثمره هناك فمحتاج ان أنت كل يوم تحاسب نفسك المحاسبة تقتضي على الإنسان حاجتين أول حاجة استحضار خد بالك بقى من حته الاستحضار استحضار كل ما يدور في حياة الإنسان ورحته من دلوقتي لحد الجنة أو النار ربنا عارفنا وعارفكم من النار ويجعلنا من اهل الجنه بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى استحضر كل المشاهدات. شوف أحوال دلوقتي أنت بتعمل إيه والله أنا دلوقتي ما بصليش. طب نبدأ كده يصرك يخش عليك ملك الموت وانت ما كنتش بتصلي لا. يصرك تخش القبر وانت ما كنتش بتصلي برضو لا. يصرك تطلع وتقف بين أيدينا ربنا في يوم العرض الأكبر وانت ما كنتش بتصلي مستحيل. يصرك تقف على الميزان أو يوضع عمل في الميزان وانت فش صلاة برضو لا. طب يصرك إن الصحب بتاعتك تجيلك وتفتح تلاقي ما فش صلاة. طب يصرك تعبد على صنات ما غير صلاة. طب ما ثم مش كل دوت يبقى ايه صلي واضح تيجي في المقابل بتشرب دخان يصيرك لك يخش عليك ملك الموت وانت السجاره في ايدك ده, ده تبقى بضيعه طب يصيرك تخش القبر وانت كنت مدخن لا الميزان الصراط الوقوف بين ده احسب بقى كل, كل مراحل ده الاخره واظبطها مع ايه مع العمل اللي انت بتعمله سواء كان طاعة أو سواء كان معصيدة أول حاجة تستحضرها تستحضر كل مشاهد وكل ما يدور في الدار الآخرة بدءا من دخول ملك الموت وانتهاء من الجنة أو النار وما فيها من أهوال وأفراح حسنا نقول اليوم واليوم ما هواش أهوال بس لا أهوال وأفراح والقبر ما هواش عذاب بس لا عذاب ونعيم حضرتك. إذن فانت استحضار رقم واحد عشان تضبط المحاسبة المحاسبة يدور على حاجتين أول حاجة استحضار كل ما يدور في الظهر الآخرة حاجة تانية أن انت بقى يكون عندك علو وهمة يحول هذا الاستحضار اللي في الدماغ ده إلى واقع عمل يعني إيه؟ يعني أنا الحمد لله عرفت أن اللي ما بيصليش هيتعذب أو يحصله كذا كذا وعرفت أن اللي بيصلي إن شاء الله ينعم في الجنة أنا أصلي واحول العلم بتاعي ده اللي انا خدته عن الدار الاخره وعن مراحل الدار الاخره ومشاهد الدار الاخره الى الى واقع او بيتصرف هي متبرجة يصورك ان انت تخش القبر ويجيلك منكر ونكير وانت كنت متبرجة انا ما بقولش هتنزل قبر متبرجة انا اقصد ان انت كان حالك في الدنيا ان انت مضره طبعا لا يصورك تقف بين ربنا ويقول لك ما لبستيش حجاب ليه مع ان امرتك بالحجاب وقلت يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب من جلاب بهن ذلك أدن اي عرفنا فلا أذين يصلك كان لا ما يصرنيش مدام ما دام ما يصيرنيش بقى اللي يصلك أكون لبس حجاب لبس حجاب استحضار كل ما يدور في مشاهد الدار الاخره ولذلك قلنا الإمام المقيم الجملة الجميلة بتاعته إن الله إذا أراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها جنة وعينا يرى بها عينا يرى بها النار ولذلك ربناك من حاجة ان المقايسه الحقيقيه وده شيء يذهل العقل ورب الكعبه يا جماعه ان الانسان كنت فاكر زمان ان احنا لما نعوز ان احنا نقايس فبنقايس ما بين نعم ربنا علينا وما بين خدوا بالكم ما بين نعم ربنا علينا وما بين الطاعه اللي احنا بنعملها مش هو ده المقايسه اللي احنا كنا فاكرينها ان انا اشوف نعم ربنا اللي نازله علي قد ايه وقدامها طاعه طالعه قد ايه لا لا لا ده اللي امام المؤمن بيقول لك مش كده خالص ده المقايسه انت بتقيس النعم اللي نزلالك من عند ربنا بالمعاصي اللي طلع عن ربنا منك واضح كده صعب ها ان انت لما تقعد تقول ايه ربنا أكرمني بنعمة البصر والسمع والفؤاد والعقل والإيدين والرجلين وكذا وكذا وإنت عد نعمة الله لا تحصى بها لا تعد يعني ده ربنا أعطاني قلبي بينبق في السنة 42 مليون لبضة أنا لأملكون لبضة الواحدة ده ربنا سبحانه الله تعالى جعل في جسمي حوالي 6 لتر دم عمالين بيمشوا والقلب عمال يضخ ويتحرك يخشوا دماغوا إيديا ورجليا وكل حتة في جسمي ولو إنه نقطة واحدة بس وقفت فعاركم العروق ده يجيب لي كل جلط من 6 لتر لو وقفت تجيب جلطة ربنا يعافين وعافينكم يا رب ويشفي جميع المرضى المسلمين اللهم أمين ده ربنا نعم ونعم ونعم كتير وفي نعم احنا مش حاسين بها بق يعني ايه اوطلع الصبح لاق الشمس طلع شيء طبيعي لازم اوما لاق الشمس مش طلع لا دي مش نعمة يعني حكرة عليه ده ممكن الشمس ما تلاقش طلع ممكن ربنا يأمرها لان ابن عباس قال ان ابي ذر اتدل اين تذهب الشمس ان الغرب قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب الى عرش الرحمن فتخر ساجده لله الى ان يئم ياتيها امر من الله عز وجل ان تطلع على الناس مره اخرى طب ممكن ربنا يامر الشمس ما تطلعيش خلاص نعمه حجبت شويه الهوى اللي بنتنفسهم ربنا يامر الهوى ما تتنفسوش ممكن وسبحان الله قد ياتيك المال بالشيء لكن لا تنتفع به يعني اديك مثال قد عايز تتجوز تقول عايز اتجوز بقى بس الموضوع محتاج فلوس طيب اتوفرت لديك الفلوس وفي النهاية انت اكتشفت من جواك ان انت ما عندكش قدره اصلا على الزواج يبقى المال يبقى المال جاب لك كل دوت ورغم ذلك ما انتفعتش بيه انت مريض ربناش اسمه جميع مرضى المسلمين فمحتاج الدواء الفلاني قد يأتيك المال وبالدواء لكن لا يضمن لك الشفاء قد فتاخذ الدواء ده فتزداد مرضا او على الاقل لا تشفى من هذا المرض فهمت ازاي يبقى اذا الامور المادية ديت مش هي كل حاجه حسبتي ما تبقاش كده خالص حسبتي ان انا يا رب انا في حياتي كلها انما انا اسيره بفضلك ومنك وكرمك ورحمتك واعانتك ان انت بالله ولله ولل... يعني سبحان الله انت يعني ما لا تملك من امرك اي شيء خد بالك اذا في المساله محتاجه زي ما قلنا في المحاسبة استحضار كل مشاهد دار الاخره وفي نفس الوقت انزال هذا كله على ارض الواقع أنا هعمل إيه هعيش إزاي هعمل إيه بتضبط حياتك طبعا أخويا لو صار خير إحنا في لقاء بعد المغرب ولا هو يفضل زيتين طيب إحنا يضرب فضيلات زيتين وهنقوم كده بفضل الله ونحاول يا أخواتي نصل المغرب وبعدها ننتصق بعدها لتكملة هذا اللقاء إن شاء الله بعد صلاة المغرب لكن لسه شوية كده ما يعني أول ما نمخر بس يقول لي إن شاء الله هن هنلم ولايدون مشي عشان ما عاد ياب زلت إن شاء الله طيب فأخويا وحبيبي محتاج إن انت تقف مع نفسك واقفه بجد ان انت تقول انا عايز ايه واسأل نفسك بكل وضوح وصراحه نفسك تتمتع اخره ومش مهم الدنيا ده رايي نفسك تتمتع دنيا ومش مهم الاخره ده راي تاني نفسك تتمتع في الاثنين ده اللي انا جايلك بيه انا عايزك تعيش في الدنيا متمتع وعايزك تعيش في الاخره متمتع وعايزين نجمع بين المعادله الصعبه دي وهنجمعها ان شاء الله وهي دي معادله صعبه لكن سهل ان, إن شاء الله وانه لييسير على من يسره الله عز وجل عليه يا أخي وحبيبي ايدي في ايدك له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا أنا بقولك إلى الهدى ائتنا تعالوا قربوا مد إيدك وهنتطب عليك عمرنا ما هنقلز عليك عمرنا ما هنقولك كلمة زعلك عمرنا في حياتنا ما هنريد لك إلا الخير إن شاء الله عايزين بس إن احنا نقول للشباب المسلمين يا شباب عيشوا الشبابك صح. قبل ما تندموا نأخذ هذا الفصل ان شاء الله ونرجع لكم بعد صلاه المغرب نصلي المغرب ونرجع لكم تاني وبرضه انتوا ممكن المغرب ان شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ودعونا لنا لكم جزاكم الله خيرا بحبكم في الله سبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته